119. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير 110. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن 111. والله يهد قلبه والله بكل شيء عليم 112. وأطيع الله وأطيعوا الرسول 113. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا 111. وعلى الله فليتوكل المؤمنون 112. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وَإِنْ تَعْفُوَ وَتَصْفَعُ وَتَوْفِرُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَهُ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْبُدُوهُ وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَاعْبُدُواْ اللَّهَ تقر الله ما استطعت وسمع وأطيع وأفق خيرا لأفوسكم وَمَن يُقْشِحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اِن تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيُؤْتِكُمْ أَجْرًا حَسَنًا وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ